ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه طلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن ازاغ الله قلوبهم وجعلهم حائلين في طريقهم ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك ان يدخلوها إلا خائفين ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله كقوله عن اليهود نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها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 الرابعة والثلاثون من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وهذه القاعدة واضحة وظاهرة وأخذها الشيخ رحمه الله بحسن تتبع وجميل نظر لايات كتاب الله العزيز فخرج رحمه الله بهذا الأصل النافع أو السنة الماضية لله تبارك وتعالى في خلقه وكما أن هذه تعد قاعدة نافعة مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنها في الوقت نفسه تعد نصيحة في المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وفيها توجيه عظيم فإن الإنسان إذا لاح له الحق واستبانت له مناراته وظهر له طريقه ثم والعياذ بالله عدل عنه وتركه إلى طريق آخر نكوصا عن الحق وعدولا عنه يبتلى بأن يكون مستمسكا بضد الحق الذي لاح له مثل ما قال الشيخ رحمه الله من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره فإذا لاح للانسان الأمر النافع وتركه عدولا عنه ونكوصا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بأمور تضره في دينه ودنياه ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية الحق والسبصار طريقة لا يعدل عنه لأنه إذا عدل عنه مع ظهوره له يبتليه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بأمور ضارة له وبدأ الشيخ رحمه الله في ذكره الأمثل على ذلك بأعظم الأمور وهو توحيد الله وأن الشخص إذا تبين له التوحيد وظهر له صحته وأنه الحق الذي لا محيد عنه ثم عدل عنه فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بتعلقات باطله لا تزيده في حياته الدنيا والآخرة إلا وهنا وضررا كحال الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلح فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فابتلاهم الله عز وجل بأن أصبحت قلوب متعلقة بحجارة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع وليس بيدها نفع لداعيها وسائليها فابتلاهم الله سبحانه وتعالى جزاء إعراضهم عن توحيده وإخلاص الدين له كذلك من عرف صحة الرسول وصحة ما جاء به وأنه مرسل من رب العالمين ثم أعرض عما جاء به ولم يقبل على هديه صلوات الله وسلامه عليه يبتليه الله جل وعلا باتباع وطاعة أصحاب عقول ممسوخة وأفكار سقيمة وأخلاق دنيئة وضيعة وهذا باب شر يفتحه الإنسان على نفسه بأراضي عن الحق والهدى وإذا تأمل المتأمل في هذا الباب يجد في واقع كثير من الناس مصائب عظيمة جرها أو جرهم إليها إعراضهم عن ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلم عليه فصاروا بذلك متبعين لاناس من أحقر الناس وأوضع الناس جزاء لاعراضهم عما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هكذا من أعرض عن الإيمان عندما سمع وسمع الدعوة إليه فأبى واستكبر ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن طبع على قلبه وختم على سمعه وبصره فأصبح له سمع لا يسمع به وبصر لا يبصر به وقلب لا يعقل به جزاء لاعراضه عن الإيمان مع أنه لاح له صحته وقوامه وسلامته وهكذا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة عديدة تقرر هذه القاعدة من ذلك ما ختم به ذكر قول الله عز وجل نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ما عقوبه نبذ الكتاب بعد ان اكرمهم الله سبحانه وتعالى به وهيا لهم الاستفاده منه فما عقوبه نبذ كتاب الله سبحانه وتعالى بماذا ابتلوا لنبذهم لكتاب الله قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فاصبحت العقوبه لنبذهم لكتاب الله سبحانه وتعالى أن اصبحوا متبعين لما تتلوه الشياطين فتركوا وحي الرحمن وتعلقت قلوبهم بوحي الشيطان وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فتركوا وحي الله الذي فيه الحق والهدى وركنوا إلى وحي الشيطان الذي فيه الهلاك والردى وهذه الآية جاءت في سياق بين الله سبحانه وتعالى فيه بطلان السحر من وجوه كثيرة وكفر الساحر من جهات عديدة بلغ بها أحد أهل العلم عدا سبعة وجوه في هذا السياق يدل على كفر الساحر لكن هذه البداية للآية تدل دلالة واضحة أن الإنسان لا يمكن أن يكون ساحرا ومن أهل السحر إلا بخطوتين إلا بخطوتين لا يكون الدخول إلى السحر إلا من خلالهما الخطوة الأولى نبذ كتاب الله وهذا كفر وردة وكلما كان نبذ الإنسان لكتاب الله أعظم كان دخوله في السحر امكن لأن هذا مما من أعظم ما يتقرب به إلى الشياطين ولهذا من يريدون تعلم السحر يطالبونهم الشياطين بنبذ القرآن وامتهانه وإهانته قربة للشياطين حتى يتسنى لمن أراد ذلك أن يدخل في باب السحر الخبيث نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية اتباع ما تتلوه الشياطين بأن يكون طوع أمرهم ورهن توجيههم وهذا كله كفرا بالله سبحانه وتعالى الشاهد لهذه القاعدة أن نبذ الكتاب ابتلى الله سبحانه وتعالى من نبذه بأن جعله متبعا لما تتلوه الشياطين كذلك من منع انفاق الأموال في طاعة الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ابتلاه الله سبحانه وتعالى بانفاقها في طاعة الشيطان وهذا عين الحرمان والعياذ بالله تجد بعض الناس وسع الله عليه بمال كثير وأعطاه الله سبحانه وتعالى مالا فإذا طلب منه أن يبني مسجدا بماله أو ينفق على فقير أو يبني وقفا دخرا له حين يلقى الله سبحانه وتعالى يمتنع عن ذلك لكنه بالمقابل يصرف اموالا طائلة في طاعة الشيطان يصرف اموالا طائلة في طاعة الشيطان وهذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى به لما أحجم وامتنع عن بذل ماله الذي أعطاه الله إياه في سبيل الله أخذ يبذله في طاعة الشيطان فهذه قاعدة مضطردة ذكر الشيخ رحمه الله الشواهد الكثيرة عليها من كتاب الله وهي أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان يعني مع التمكن من فعله ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بما يضره هذا من جهة ومن جهة ثانية بالحرمان من الأمر الأول نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والثلاثون في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى, أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة فمن الأول المفاضله بين الأعمال وتقديم الأعلى منها قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية وكقوله أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية وكقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ومن الثاني هذه القاعدة الخامسة والسلاثون وهي في الحقيقة تنتظم ثلاثة قواعد وكل قاعده من هذه القواعد ذكر لها الشيخ رحمه الله بعض شواهدها وأدلتها من كتاب الله سبحانه وتعالى القاعدة الأولى الحث على اعلى المصلحتين الحث على أصلح اعلى المصلحتين يعني إذا تزاحمت عند العبد عده مصالح ماذا يصنع إذا تزاحمت عند العبد عدة مصالح ماذا يصنع ما الذي يقدم قاعدة الشريعة في هذا الباب أن المصالح إذا تزاحمت تقدم المصلحة الأعلى تقدم المصلحة الأعلى مثلا إذا حضر وقت الصلاة حضر وقت الصلاة وعند الإنسان مصلحة أخرى في ذلك الوقت وهي حفظ متن من العلم أو حضور درس من العلم أو صلاة نافلة أو غير ذلك من أبواب الخير الأخرى تزاهمت عنده المصالح ففي حال تزاحم المصالح يقدم الأعلى وهنا الفرض أعلى من النفل والند فيكون مقدما على غيره وكذلك في باب الأذكار إذا تزاهمت عند الإنسان مجموعة يقدم الأعلى يعني مثلا أذنا للصلاة بدأ المؤذن يؤذن وأنت تتلو كتاب الله وأنت تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى تزاحمت عندك مصلحتان هل تردد مع المؤذن أو تواصل القراءة هل تردد مع المؤذن أو تواصل قراءتك لكتاب الله سبحانه وتعالى تأتي هذه القاعدة يقدم الأعلى أعلى المصلحتين وايضا يعين على تحقيق هذه القاعدة قاعدة أخرى نبى عليها أهل العلم عظيمة في هذا الباب باب المفاضلة بين العبادات ألا وهي أن الأعلى في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت وهذه قاعدة شريفة وعظيمة جدا الأعلى في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت يعني من المعلوم أن تلاوة القرآن من أفضل الأعمال وازكاها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى لكن إذا أدن المؤذن أيهما أفضل أن تستمر تالي للقرآن أو أن توقف القراءة وتردد مع المؤذن الأوفق للسنة في هذا الوقت قوله عليه الصلاة والسلام إذا أدن المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا الأوفق للسنة فيكون الأعلى في هذا الوقت الأعلى في هذا الوقت الأعلى الأوفق للسنة الأوفق للسنة قل مثل ذلك في الأذكار التي عقب الصلاة انتهيت من الصلاة وأنت ترغب أن تتلو القرآن قبل أن تقرأ القرآن الأولى الأولى أن تأتي بالأذكار التي كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة ويفي حقك في هذا الوقت أفضل لأنها أوفق لسنه النبي صلوات الله وسلامه عليه لأن أوفق لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أذكار الصباح في وقته أفضل أذكار المساء في وقته أفضل وهكذا الأوفق الأفضل هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت الأفضل في كل وقت هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت فإذا هذه قاعدة في حالة تزاحم المصالح حالة تزاحم المصالح يتجه العبد إلى فعل الأعلى يتجه العبد إلى فعل الأعلى منها والأعلى في كل وقت كما ذكر في القاعدة الأخرى هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة وشواهد لهذه القاعدة من القرآن قال فمن الأول المفاضلة بين الأعمال المفاضلة بين الأعمال الأعمال الصالحة وتقديم الأعلى منها وتقديم الأعلى منها كقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك اعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن هذه تفيد في هذه القاعدة وهي باب المفاضلة في الأعمال لأن الله سبحانه وتعالى فضل السابقين الذين سبقوا من جاء بعدهم بالإنفاق والمجاهدة في سبيل الله وأنهم لا يستوون فيؤخذ من هذا فائدة في باب المفاضلة في الأعمال أن المسابقة إلى العمل الفاضل والمسارع إليه في وقته المناسب له أفضل في حق الإنسان والذي الذي ينبغي أن يبادر إليه ويسارع كذلك قوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا شك أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أي العمارة الحسية بالبناء والنظافة ونحو ذلك عمل صالح لكن عندما يقارن هذا العمل الصالح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والايمان باليوم الاخر والجهاد في سبيل الله نجد انه لا مقارنه لأن الايمان بالله واليوم الآخر يعد في الدين اصلا يبنى عليه دين الله ومن اشتغل بالنفقه ومن اشتغل بالنفقه والبذل والصدقه مع انتفاء هذا الأصل عنده لا تقبل منه نفقته وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فكيف يقارن فرع بأصل كيف يقارن فرع بأصل ومن المعلوم أن الفرع لا قيام له إلا على الأصل فهذه أيضا تفيد في باب المفاضلة في الأعمال حالة تزاحمها يمكن أن يستفاد من هذه الآية في باب الدعوة إلى الله يعني إذا جاء الإنسان إلى مجتمع إذا جاء الإنسان إلى مجتمع فيه شركيات وفيه أيضا في الوقت نفسه إسراف وتبذير في المال واضاعه للمال وتزاحم عنده أي الأمرين يبدأ وكل من الأمرين دعوة إلى الخير نهيهم عن الإسراف هذه دعوة للخير ونهيهم عن الشرك أيضا دعوة للخير فبأيهما يبدأ أجعلتم سقايه الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر فيبدأ بالأعلى يبدأ بالأساس الذي هو الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وإخلاص الدين له لأنه لو اشتغل بالفرع وهو نهيهم عن الإسراف والتبذير واضاعه المال واستجابوا له مع بقائهم على الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يستفيدون من تلك الاستجابة لماذا؟ لأنه إذا عدم الأصل لم ينتفع بالفرع إذا عدم الأصل لم ينتفع بالفرع فكان متأكدا في هذا الباب إصلاح الأصل أولا إصلاح الأصل أولا ثم بعد ذلك يشتغل بالفروع ثم بعد ذلك يشتغل بالفروع وإصلاحها ولهذا كان الأنبياء أول ما يبدأون أقوامهم بالدعوة إلى الله يبدأون بالدعوة إلى توحيده ونبذ الشرك وأول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره مع أن الأنبياء يبعثون في أقوام تنوعت الشرور فيهم وجدت أنواع المفاسد بينهم لكن يبداون معهم بالأصل هو توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ السرك ومن ذلكم قول نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا اله الا الله كذلك من الشواهد لهذه القاعدة قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله نعم. ومن الثاني قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدا فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار وخ... مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب. من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر النفعة نفعت الذكرى يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين والآيات في هذا النوع كثيرة جدا وهنا يذكر رحمه الله تعالى بعض الأمثلة والشواهد للقاعدة الثانية وهي تقديم اهون المفسدتين تقديم أهوى المفسدتين أو أخف المفسدتين وذلك عندما يكون الإنسان في حال أو في وقت لا مناص له من ارتكاب احدى مفسدتين لا مناص له من ارتكاب احدى مفسدتين فماذا يفعل في المصالح قلنا ينظر الى الاعلى فيبادر الى الاعلى في المفاسد ينظر إلى المفسده الاخف والمفسده الاقل والمفسده الاهون اذا كان لا بد من ارتكاب احداهما فيرتكب المفسده الاقل وهذه قاعدة من قواعد الشريعه ولها شواهد ودلائل كثيرة جدا والشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض شواهد ودلائل هذه القاعدة من القرآن الكريم ومن ذلكم قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وإخراج أهله من اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل والفتنه اكبر من القتل يقول الشيخ بين تعالى ان ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام وان كان القتال في الشهر الحرام مفسده لكون الله نهى عن قتال فيه وانه وان كان مفسده فما أنتم عليه اي أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله من هذه المفسدة فإذا صارت الآية فيها دلالة على قاعدة ارتكاب خص المفسدتين المفسدة الأولى بقاء الأولى بقاء هؤلاء المشركين في البيت الحرام صادين عن سبيل الله كافرين به وبالمسجد الحرام مخرجين الآن هذه مفسدة والمفسدة الثانيه أن يقاتلون في شهر الحرام فإذا ارتكبت هذه المفسدة الأخف في مقابل القضاء المفسدة الأعظم فهذا لا سئة فيه فهذا لا سيئة فيه لأن من قواعد الشريعه ارتكاب أخف المفسدتين أو فعل مفسدة أخف للقضاء على مفسدة أعظم يفعل الإنسان مفسدة أخف في سبيل أن يقضي على مفسدة أعظم وشر أكبر وذكر الشيخ رحمه الله تعالى شواهد أخرى لهذه القاعدة مثل قول الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم مع الرهن. قال فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسد المترتب على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. ايضا من أمثلة هذه القاعدة قوله أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمرهم بكف اليد عن القتال عن قتال المشركين لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة قبل أن يكون عنده سوكة ومنعة أمره الله سبحانه وتعالى بكف اليد عن القتال مع أن في القتال نصره للدين وذب عن حماه لكن نهاه الله سبحانه وتعالى لأن في القتال مفسده عظيمة جدا مفسده عظيمة جدا فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك قال أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاق إلى السكينة يعني عندنا الآن مضى مضرة القتال ومضرة السكون وعدم القتال فيها أذى من المشركين فيها أذى وحصل للمسلمين أنواع من الأذى لكن الأذى الذي سيحصل لهم والضرر الذي سيحصل لهم مع عدم المنع والسوكة لو أنهم قاتلوا أعظم من الضرر الذي يحصل لهم في حالة صبرهم وكف أيديهم عن القتال في ذلك الوقت ففي هذا شاهد لهذه القاعدة ارتكاب خف الضررين ارتكاب خف الضررين في عدم قتال المشركين في ذلك الوقت ضرر وفي قتالهم ضرر لكن الضرر الذي في قتالهم أكبر فنهى نهى الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين عن القتال في ذلك الوقت وأمر بكف اليد عن القتال لأن المضر في القتال أعظم من المضرة بعدم القتال نعم ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا كالتعليل العام أن كلما كانت مضرته واثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية والله أعلم وهنا ذكر رحمه الله تعالى شاهد القاعدة الثالثة وهي منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته يعني شيء في مصلحة وفي مفسدة اجتمع فيه أمران يعني شيء واحد اجتمع فيه أمران في مصلحة وفي مفسدة والمتعhoresي و... و... والمصلحة أرجح من المفسدة فالواجب في هذه الحال منع ما كانت مفسدة أرجح من مصلحته. وشاهد ذلك قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس أي وفيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذه قاعدة ما كان الإثم فيه أكبر من النفع يجب منعه يجب منعه ولهذا قال الشيخ منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته فما كان من هذا القبيل إثمه أكبر من نفعه يجب أن يمنع لأن قاعدة الشريعة منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والثلاثون طريقة القرآن إباحة الاقتصاد من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه والنذب إلى العفو والإحسان وهذا في آيات كثيرة تقوله وإن عاقبت فعاقب بمثل ما عوقبت به ولئن صبرتم له خير للصابرين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فذكر المراتب الثلاث ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين إلى قوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والآيات في هذا المعنى كثيرة ثم قال رحمه الله القاعدة السادسة والثلاثون طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو والإحسان والندب إلى العفو والإحسان هذه الآن ثلاثة مراتب ثلاثة مراتب للتعامل مع المعتدي للتعامل مع المعتدي من اعتدي عليه فهو إما أن يتعامل مع المعتدي بمعاقبته بمثل عدوانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذا القدر مباح هذا القدر من التعامل مع, المبت... مع المعتدي مباح أن يعاقبه بمثل ما عاقبه به وأن يجازيه بمثل ما جازاه به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذه المرتبة الأولى وهي مباحة ولهذا ذكر الشيخ في القاعدة إباحة الاقتصاص من المعتدي وبمقابلته بمثل عدوانه بمثل عدوانه هذا القدر أباحه الله أباحه الله سبحانه وتعالى المرتبة الثانية في التعامل مع المعتدي أن يظلم المعتدى عليه المعتدي أن يظلم المعتدى عليه المعتدي يعني يتعدى عليه بأمر فيعاقبه بعقوبة ماذا أشد يعاقبه بعقوبة أشد أو حتى أيضا يدعو عليه بدعوة فيها عقوبة أشد من الخطأ الذي حصل منه وهذا يحصل من كثير من الناس سهلا. في طريقة التعامل مع المعتدي في طريقة التعامل مع المعتدي يعني بعض الناس يظلم في أمر دنيوي يظلم في أمر دنيوي يظلمه شخص باخذ ماله أو بالإساءة إليه ثم, يد... ثم يمد يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلده في نار جهنم مثلا هذا ظلم واعتداء في باب الدعاء لأن من حصل منه هذا الأمر ليست هذه عقوبة عند الله ليست هذه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى أن يخلد في نار جهنم أبد الابات فالشاهد أن التعامل مع المعتدي إما أن يكون بمعاقبته بالمثل إما أن يكون بمعاقبته بالمثل وهذا أباحه الله بقوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والطريقة الثانية أن يعامله بأشد بأن يظلمه يعني أن يظلم المعتدى عليه المعتدي وهذا محرم لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم وحذر عباده من الظلم الطريقة الثالثة وهي أن يعفو ويصفح يقابل المعتدي بالعفو والصفح وهذا ندب الله إليه وهذا ندب الله إليه إذن المراتب التي يمكن أن يتعامل بها المعتدى عليه مع المعتدي ثلاثة من حيث الجملة المرتبة الأولى مباحة والمرتبة الثانية محرمة والمرتبة الثالثة مستحبة ومندوب إليها مستحبة ومندوب إليها ومرغب فيها وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الثلاث في آية واحدة، وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الثلاث في آية واحدة، ويقوله سبحانه وجزاء سيئة سيئات مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين، فهذه الآية. جمعت المراتب الثلاث المرتبه الأولى وهي العدل المرتبة الأولى وهي العدل وهذا مباح وجزاء سيئة سيئة مثله هذا عدل وهو مباح اباحه الله سبحانه وتعالى لعباده المرتبه الثانية الفضل وإليها الإشارة بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله فهذه مرتبة فضل ندب الله سبحانه وتعالى إليها وأخبر أن, أن أجر من صفح وعفى على الله سبحانه وتعالى أي أن المعطي لمن صفح وعفى هو الله جل وعلا والعطية على قدر معطيها والعطية على قدر معطيها والإنسان في مثل هذا المقام إذا ذكر قول الله جل وعلا فمن عفى وأفلح فأجره على الله وتذكر فضل الله سبحانه وتعالى وسعة منه وعطائه وعظم جوده وإحسانه وترك ذلك فإنه يحصل في مقابل ذلك خيرا عظيما ولهذا بعض الناس يعني وهي كلمه حقيقة في محلها عندما يرون شخص اعتدي عليه ويتالم من المعتدي يسكنونه يا أخي اصبر أجرك على الله اصبر أجرك على الله هذه الكلمة حقيقة في محلها وهي التي ينبغي أن تقال في مثل هذا الموضع يا أخي اصبر أجرك على الله لأن من عفا وأصلح فأجره على الله وهنا لم يذكر الأجر لم يذكر الأجر لم يذكر الأجر لكنه نكر تفخيما لشأنه وتعالية لمقامه وبيانا لرفعة شأنه والمعطي هو الله سبحانه وتعالى فمن اعتدي عليه الاولى به الاولى به والأجدر أن يعفو ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا امتدح أهل هذه المرتبة في مواضع من القرآن منها قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فهذا أفضل الأول مباح جزاء سيئة سيئة مذره هذا مباح والثاني أفضل فمن عفا واصلح فاجره على الله هذا أفضل الثالث حرام إنه لا يحب الظالمين أن يظلم المعتد عليه المعتدي هذا حرام لا يجوز نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه فإذا هذه قاعدة عظيمة في التعامل مع المعتدي وأن التعامل مع المعتدي على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى مرتبة العدل والمرتبة الثانية مرتبة الفضل والمرتبه الثالثة مرتبة الظلم الأولى مباحة والثانية مرغب فيها ومستحبة والثالثة محرمة ولا تجوز والشيخ رحمه الله ذكر جمله من الدلائل والسواهد على هذه القاعدة نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والثلاثون اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد وهذا الأصل العظيم صره به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الاجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما ذكر الصدقه والمعروف والإصلاح بين الناس قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وفي مقابله قال رئاء الناس ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بينكم بالباطل إلا أن تكون تِجَارَةً عن تراض منكم وقال تعالى وإن تخالطوهم فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح وَفِي دُعَاءِ المؤمنين ربنا لا إن نسينا أو قال الله قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الديه والكفارة ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وقال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه الى غير ذلك من الايات الداله على أن أعمال, الأبدان وعلى ان اعمال الابدان واقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب اجرها او وزرها بحسب ما قام بالقلب ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعده, القاعدة السابعة والثلاثون اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد أي أن الأعمال والأقوال التي يقوم بها العبد إنما هي معتبره بنياتها يعني بحسب ما قام في القلب من نية وقصد وتكون صورة العمل الظاهره واحدة تكون صورة العمل الظاهرة واحدة ويكون هذا العمل مقبول عند الله وذاك مردود ليس بمقبول مع أن صورة العمل الظاهره واحدة والسبب في ذلك اختلاف النية فالاعمال معتبره عند الله سبحانه وتعالى بنياتها كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الاعمال بالنيات وهذا الحديث المتفق على صحته يعد قاعدة من قواعد السريعة التي يدور عليها دين الإسلام التي يدور عليها دين الإسلام ودين الإسلام يدور على أحاديث جوامع منها هذا الحديث العظيم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات ومعنى انما الاعمال بالنيات اي انما هي معتبرة بنياتها فالاعتبار في الاعمال لا بالعمل لا بصورة العمل الظاهرة وإنما بما قام في قلب العبد من نية كما يوضح ذلك تمام الحديث قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فقد تكون صورة العمل واحدة هجرة من بلد إلى بلد لكن تختلف من شخص إلى آخر بحسب ما قام في قلبه فمن كانت هجرته لله وطلب ثواب الله سبحانه وتعالى فاز بثواب هذه الهجرة ومن كانت هجرته لأمر آخر فهجرته لما هاجر إليه فإذن الأعمال معتبره بنياتها والشيخ رحمه الله تعالى أراد بذكر هذه القاعدة أن يذكر شواهدها من القرآن. يقول هي قاعدة معروفة ومتقرره في هذا الحديث الجامع انما الأعمال بالنيات. لكن أراد أن يذكر شواهد هذه القاعدة من القرآن وأن القرآن دل على هذه القاعدة في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. من الشواهد التي ذكر قول الله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجر عظيمة. قال قبل ذلك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما الإصلاح بين الناس قد يفعلها الإنسان يبتغي به مرضات الله سبحانه وتعالى وتوابه فهذا هو الذي يؤتيه اجرا عظيما وقد يفعلها الإنسان من أجل أن يثنى عليه عند الناس من أجل أن يثنى عليه عند الناس أو يفعل ذلك رياء حتى يقال فلان مصلح كبير وله جهود إصلاحية هذا هذا الذي قام في قلبه وقام في نيته يباشر الأعمال الإصلاحية وهو يريد بها محمدة الناس وثناءهم ومراءة الناس فقد يترتب على عمله إصلاح بين الناس وقد يتحقق خير لكن الأجر عند الله سبحانه وتعالى متوقف على ما قام في قلب الإنسان من نية صالحة وذلك بابتغاء العبد بهذا العمل وجه الله ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرنا عظيمة إذن الإصلاح بين الناس الأمر المعروف عن المنكر إذا لم يكن قام به العبد مبتغيا به وجه الله سبحانه وتعالى لا ينال الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وهذا فيه دلالة على القاعدة مستفادة من الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فهنا أمر معروف هنا منكر إصلاح بين الناس أعمال صالحة لكن الأجر عند الله سبحانه وتعالى إنما هو معتبر بنية العامل بنية العامل ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما في النفقة النفقة عمل صالح النفقة عمل صالح اعطاء المسكين الفقير المحتاج اليتيم اخره هذا عمل صالح من الناس من ينفق وهو في نفقته يبتغي وجه الله ومن الناس من ينفق مثل نفقة الأول أو ازيد ولكنه ينفقها ويقدمها رئاء الناس رئاء الناس فالأول عمله مقبول مرضي عند الله مثاب عليه عند الله والثاني ابطل وأحبط رياءه عمله أبطل وأحبط رياءه يقبل لا يقبل الله منه عمله مع أن العمل في ظاهر عمل صالح يحبه الله لكنه لما صدر من قلب أراد بهذا العمل الرياء والسمعة لم يقبله الله منه في الحديث القدسي أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى نبيه وصحابته الكرام بما اكرم الله سبحانه وتعالى به قلوبهم من الارادات الصادقه والنوايا الصالحه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا لماذا يبتغون فضلا من الله ورضوانه هذه الاعمال يقومون بها ويباشرونها وغيرهم من الاعمال الصالحات إنما يفعلونها ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا ابتغي به مرضاته قال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة وقال جل وعلا من كان يريد أي بعمله العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم اصلاها مدموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وهذه شروط السعي المشكور ويثلاثة الذي يشكره الله سبحانه وتعالى ويثيب العامل عليه أن يريد به الآخرة أن يريد به الآخرة أن يبتغي به ثواب الله والدار الآخرة وسعى لها سعيها يعني يعمل لها اعمالها الصالحة وهذا فيه شرط الاتباع والاقتدال بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن أي أن تكون أعماله هذه قائمة على الإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به فمن كانت أعماله كذلك فسعيه مشهور عند الله سبحانه وتعالى وذكر الشيخ رحمه الله مزيدا من السواهد والأدلة على هذه القاعدة نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكثر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور ايجابا أو استحبابا وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات منها المطلقة فإنها لما كانت في الغالب منكثرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر, أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله واتوا حقه يوم حصاده وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جنع الذل من الرحمة إلى قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه ثم ذكر رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون قال قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسره قلوبهم أو المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور ايجابا واستحبابا قولوا ايجابا واستحبابا أي أن الآيات دلت على الجبر جبر قلب المنكسر إما على سبيل الايجاب أو على سبيل الاستحباب على سبيل الايجاب مثل الزكاة المفروضة الزكاة المفروضة تعطى للفقير جبرا لقلبه المنكسر لفقره وقلة ذات يده وهو شيء اوجبه الله سبحانه وتعالى وافترضه على الغني بل جعل ذلك سبحانه وتعالى ركنا من أركان الإسلام واحد مبانيه العظام كما قال عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فجعل جل وعز ايتاء الزكاه وهو إيتاء واجب اشترضه الله على أصحاب الاموال أصحاب الجدة والغنى جبه الله جبرا لقلوب المنكسرة قلوبهم لفقرهم وعوزهم وشدة حاجتهم هذا على سبيل الايجاب بل إن الله عز وجل جعل هذا قرين الصلاة في كتاب الله فكثيرا ما ترى ذكر الزكاة المفروضة مضمومة إلى الصلاة المكتوبة في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا فيه جبر لقلوب المنكسرة قلوبهم للحاجة والفقر على سبيل الإيجاب وهناك نوع آخر من الجبر على سبيل الاستحباب وهو أن يعطى أن يعطى المنكسر قلبه قدرا زائدا عن زكاة الإنسان المفروضة عن زكاته المفروضة فيعطيه جبرا لقلبه وهذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب لكن الشريعة حثت على ذلك وندبت إليه وأعد الله سبحانه وتعالى للمنفقين أجرا عظيما أعد الله سبحانه وتعالى للمنفقين أجرا عظيما وأخبر جل وعلا أنه يضاعف للإنسان صدقته مضاعفة عظيمة جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة أو قال إن أحدكم إذا تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة إلا تلقاها الله أو أخذها بيمينه ورباها له من تصدق بعدل تمرة قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة إلا تلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يجدها يوم قيامة مثل الجبل حتى يجدها يوم قيامة مثل الجبل تمره أو ما يعادل تمره يخرجها العبد من كسب طيب يربيها الله له أي ينميها ويكبرها ويضاعفها له حتى يجدها العبد يوم القيامة مثل الجبل فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أمر بجبر القلوب قلوب المنكسرة قلوبهم على سبيل الايجاب وعلى سبيل الاستحباب وذكر رحمه الله تعالى أمثلة لجبر قلوب المنكسرة قلوبهم وكذلك من تشوفت نفوسهم لأمر ما أن هذا الأمر يلاحظ ينبغي أن يلاحظ مثل ما نبه الشيخ رحمه الله في خاتمة القاعدة قال هذا أصل قد اعتبره الله أرشد إليه فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه ويعتبره عند وجود سببه من الأمثلة المطلقة المطلقة قال فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب لما كانت في الغالب منكسرة القلب لأنها طلقت وترى أن بيت الزوجية الذي عاشته وعاشت في كنفه انهدم بهذا الطلاق فينكسر قلبها عندما تطلق فجبرا ل كسر قلبها الحزين المتألم بهذا الطلاق أمر الله جل وعلا بعلها بمتعتها أمره بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره إذا كان الله عز وجل أوسع عليه في المال فينفق من سعة لا لا بتقثير وإن كان ذات يده قليلة ينفق مما عنده ينفق مما عنده متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف أي لهذه المرأة المنكسر قلبها بطلاقها وبفراق زوجها لها جبرا لكسر قلبها هذا أمر اعتبره الشارع مثال آخر من مات زوجها عنها أيضا ينكسر قلبها بموته ينكسر قلبها بموته فيجبر هذا الكسر بأمور دلت عليها الشريعة قال فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية وصية ومتعة وصية ومتعة يعني تبقى تعتد في بيت زوجها الذي فارقها فيه سنة سنة كاملة وأيضا مع الوصية والمتعة لها بالمعروف الإحسان إليها والنفقة عليها من مال زوجها كل ذلك جبرا لقلبها المنكسر وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مده العدة إذا كانت رجعية إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا وكذلك إذا كانت حاملا مطلقه يعني اذا كانت المطلقه حامل سواء كان الطلاق رجعيا أو طلاقا بائنا فانه يجب عليه الانفاق عليها مده الحمل مده الحمل سواء كان طلاقها بينونه او طلاقا رجعيا من امثله هذه القائدة قول الله جل وعلا وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وقولوا لهم قولا معروفا ولعل من هذا من هذه الآية أخذت المقالة المشهورة من حضر القسمة فليقتسم من حضر القسمة فليقتسم يعني يندب إلى أن يعطى بحكم أنه حضر حضر القسمة فيعطى شيئا جبرا لقلبه لأنه محتاج وفي حاجه شديدة فيعطى جبرا لقلبه طالما أنه حضر القسمة قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يعطى منها ما تيسر أو يقال له كلمة طيبة مثل ما قال الله عز وجل وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا معروفا فهناك مقالة مشهور يقولون من حضر القسمة فليقتسم من حضر القسمة فليقتسم أحد الأفاضل وهذا يقول من باب الطرافة أحد الأفاضل صحف هذه الكلمه تصحيفا طريفا قال من حاضر القسمة فليبتسم. قال من حاضر قال لأنك إذا ابتسمت يعطونك. إذا ابتسمت يعطونك من القسمة. قال من حاضر القسمة فليبتسم. يعني يجلس مبتسما فابتسامته هذه تدعم موقفه في حضوره للقسمة. فربما أنه يحظى بنصيب أو حظ من, من هذه القسمة. استمر الشيخ رحمه الله يذكر الشواهد على القاعدة مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال وادخل الواجب والمستحب في مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده وكذلك اخباره عن عقوبة اصحاب الجنة عن عقوبة اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين لماذا لماذا اقسموا هذا القسم لا ليصرمنها مصبحين يعني لما طاب الثمر وصار مهيئا للجذاذ أقسموا ليصرمنها مصبحين يعني في الصباح الباكر لماذا؟ قبل أن يأتي المساكين ويطلبون حاجتهم قبل أن يأتي المساكين ويطلبونهم حاجتهم أقسموا ليصرمنها مصبحين قال وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فكانت العقوبة ماذا؟ كانت العقوبة أنهم لما أصبحوا وجدوا حديقتهم وبسانهم كالصليم عقبهم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنهم لم يلحظوا حق المنكسرة قلوبهم لم يلحظوا حق المنكسرة قلوبهم من أهل الفقر والحاجة فتواصوا هذا التواصي وأقسموا هذا القسم أن يصرموا أن يصرموها مصبحين أي في الصباح الباكر قال وقال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كراهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إلى قوله وآت ذا حقه والمسكين وابن السبيل هذه بعض الشواهد على هذه القاعدة وهي أن القرآن دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور ايجابا أو استحبابا أي إما ايجابا أو استحبابا بحسب الحال والمقام ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق أفعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك الله هناك الله. تنبيه أحب الإشارة إليه ولأهل العلم فتاوى في هذا الباب وهو فيما يتعلق بالإخوة المعتكفين أسر الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل من الجميع اعتكافهم وان يجعله في موازين حسناتهم وأن يثيبهم على ذلك أعظم الثواب وجزيله إنه تبارك وتعالى سميع مجيب فيما يتعلق بشحن الجوال شحن الجوال من الأفياش الموجودة في المسجد أهل العلم يفتون بأن هذه أوقاف خاصة في المسجد وفي مصالح المسجد فلا تستعمل لا يستعملها الإنسان في مصالحه الخاصة لا يستعملها الإنسان في مصالحه الخاصة فهذه خاصة في مصالح أوقاف وخاصه في مصالح المسجد فإذا احتاج الإنسان إلى أن يشحن جواله إما أن يرسله مع أحد إلى بيته أو, ي... أو بأي طريقة أو يستغني وهذا خير الله في هذا الوقت عن الجوال حتى يتفرغ للاعتكاف على أتم وجه وأحسن حال وحتى لا يشغل في اعتكافه فلا تستعمل الأفياس المخصصة في المساجد لشحن الجوالات هذا من جهة من جهة ثانية الأفياس الموجودة في المسجد النبوي إمكانيتها من حيث الطاقة الكهربائية أعلى وأقوى من حاجة الفيس الجوال ولهذا حدث في بعض الحالات أن الشاحن, نعم الشاحن يضرب يعني عندما يضع في الكهرباء يضرب في نفس الوقت ومرة أحد الأطفال سلمه الله عز وجل وهو يضع الشاحن في موضعه من الكهرباء في المسجد ضرب وسلم الله يده من ضربه كهربائيه قد تضر به ضررا عظيما واحيانا يحدث عطب لماذا؟ لأن, لأن الإمكانيات مختلفة فالشاهد انه لا ينبغي للمسلم المعتكف ولا غيره أن يستخدم الشاحن الموجود أن يستخدم الأفياش في الموجودة في المسجد لشحن جواله وينبغي أن يكون هناك مناصحة في هذا الباب ولن الله سبحانه وتعالى واسال الله عز وجل لنا جميعا القبول والتوفيق والرضا والعتق من النار وأن يوفقنا لحسن اغتنام هذه العشر على الوجه الذي يرضيه عنا إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتبه.